حجاب. ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا قل انما و ب ك حجاب ا ف ع ل ن ع انا ل م أنا بشر مثلكم يوحى إ ل ي انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد فاستقيموا إ ل ي ه واستغفروا هو ويل للمشركين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 وجعل فيها رواسي من فوقها وما ركب فيها وقدر فيها اقواتها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان وهي دخان فقال لها و ل ل أ ر ض ائتيا طورا أ و كرها قالتا أ ت ي ن ا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين في ي و م ي ن و أ و ح ا ت ه كل سماء امرها ودينا السماء الدنيا بمصابيح وحفرى ذلك تقصير العزيز العليم ف إ ن اعرضوا فقل أ ن ز ل ت ك م صاعقه مثل ص ا ع ق ة عاد و ت م و د اذ جاءتكم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم أ ن لا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا بما ارسلتم فانا بما ارسلتم به كافرون فاما عادوا فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه ة وكانوا أشد منهم قوة و ب آ ي ا ت ن ا يجهدون ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا فبصرا في أ ي ايام م نحسات ف أ ي ن ح س ا ت لنذيقهم عذاب الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا ولعذاب ا ا ل آ خ ر ة أ ح ز ى وهم لا ينصرون و أ م ا ت م و د فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم ص ا ع ق ة العذاب الهون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 ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فناهم اثوا لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وطيضنا لهم قرنا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 وقال الذين كفروا ربنا أ َ ل ى ا ل َّ ذ ي ن ِ أ َ ض َ ل َّ ا ن َ ا من َِ الجن ِِّْ والانس َْ إ ِِ ن س و َ ل ْ إ ِِ نجعلهما َََُْ تحت ََْ أ َ ق ْ د َ ا م ِ ن َ ا ليكونا ََُِ من َِ ا ل ْ أ َ س ْ ل ِ ي ن ان الذين ََِّ قالوا َُ ربنا ََُّ الله َُّ ثم َُ استقاموا َُ تتنزل ََََّ عليهم ََُِْ الملائكه ََِْ ان لا تخافوا ولا تحزنوا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 ف إ ن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يستمون ومن آ ي ا ت ه أ ن ك ترى الارض خاشعه خاشعه ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها الماء اهتزت وربت إ ن الذي أ ح ي ا ه ا لمحيي الموتى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 إ ن ربك لذو م غ ف ر ة وذو عقاب أ ل ي م ولو جعلناه قرانا أ ع ج م ي ا لقالوا لولا فصلت اياته لو اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آ ذ ا ن ه م وفروا وهو عليهم عما اولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت ب من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أ س ا ء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إ ل ي ه يرد علم الساعه وما تحرج من ثمرات من أ ك م ا م ه ا وما تحمل من أ ن ث ى ولا ترع إ ل ا بعلمه ويوم و ل ا د ي ه م أ ي ن شركاء قالوا اذنا كما منا من شهير وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يفهم ا ل إ ن س ا ن من دعاء الخير و إ ن مسه الشر ف أ ئ و س قنوطه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 ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان اعرض ولا بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من اضل م م ن